فالأيكم روح للقلس الولايات الرحلة المسيحة المسيحة المسيحة المسيحة في عيد الصليب المليد ونتكلم عن الرب فصليب الرب اوضا منظر المؤمن الرهي التوابع على الشريق. ايش ايوك الصليب الصليب ليس مجرد قطعة الخشب التي علق عليها رب المبك وليس الصليب مجرد علامة الصليب التي يرشينها الناس مكتوب هنا هذه الشريعه غرغشه ونركز على صبورنا هل شيء من هذه القواعد بسم الاب والاب والروح القدس الإله الواحد امين اننا معبر عن عقيدة ان الاب نزل من فوق الى تحت ونقلنا من الشمال الى اليمين او نقلنا من الظلم الى النار ففي كل مرة في رسم الصبيب نعترف بسربيث الأقدس الآبى الإثنى الريطة الدف ونعترف بعمر الله في مزوده من فوق إلى تحت وفي نقله إيانا من الشنات إلى المنين أو من الظلم إلى المنور أو من الخطوية إلى البر أو من الموت إلى الحياة ويكون هذا كراسا منا لعمل الله من اجلنا فالشريب اذا يحمي عقيدة الثروس ويحمي عقيدة الخباء ويحمي اخلاء الذات في نزول لفوق الى ذات باول نقطة يمكن ان نقولها في الشريب وفي علامة فكان كل الذين يؤمنون بهذه العقائد والشنون الصليب ايضا على اشعادهم وعلى ايديهم لكي يذكروا مع البعض لهذه العقائد كله أيضا هو الا الله انك السليب لعناها في العالم يكون لكم بلق انك السليب فانتبق مع ما يقول عن جلس الرسول سأريد كم ينبغي ان يتألم من اجلي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 في راحة وفي صرية كيف نبتاني له بالذب الصريب هو الطريق الى المجل يعني طريق الطريق الى المجل يعني ان كنا نتألم معه نتنجد معه ان كنا نتألم معه نتنجد معه فما هو الطريق الى انك تتنجد مع ربنا انك تتقلم معاه رفضت ان تتقلم يبقى ترفض ان تتنجد لعنى ذا الاسلوب حياة الانسان المسيحي هي رشلة نحو الجسد يعيش اي صبيل حمده الشهداء الان لا تفاق حمدوها من اجل الرب وانت اي الان بتحريرها تشهد مفيش حمد بتحريرها من اجل ربنا زي الان الشهداء ويتقول واحد زي ما رجل بس ربنا نجده واعطاله كلامة كبيرة لانه تألم كثيرا من اجل هي واحدة زي القديسة دنيانا ربنا مجيتها كثير لأنها تألمت كثيرا من أجلها الذين يحبون الرب يسرمون عن فعطة لهم فرصة وسألمون فيها من أجلها هي نقطة كثير الشيء. اللي بيحب ربنا خير يسلي أن نعطى فرصة يتألم فيها من أجل غيره فإن لم يطلب هذا الأمر من نفسه على الأقل إذا جاءه ما يتزمر عليه في إن كان فيه الصليل فيتزمر أنا صليل فيه أنا تعبان أنا مش قادر ويتدجر كثيرا من صليبه لكن المسيح جهد الى الصليب بفرح ولم يتدجر اطلاقه فالصليب على انك تتعب من من اجل البدا وتشكر في كل سعبك وفي كل لا عيد الصليب لما احنا نعيد من اجل الصليب مش يبرد ان اشنا وجدنا خسبة الصليب او اكتشفنا منزعه او انه دنيا على اسمه او غيره لا الصليب انك انت تحسن من اجل يا رباني الصليب ايضا في تعامل اخر موز المعرفة انك انت تشلع مع الرب يريد تفكروا شوية وتتأمنوا في هذه الاية وتشوفوا ما يدى تصدوشها عليكم مع المسيح فلت لكي احيى لا اه بل المسيح الذي يحيى فيه اهى مشهورة تلقوها في غلطة اثنين عشرين غلطة اثنين عشرين مع المسيح الثلاث لكي احوى لا انا المسيح الى هو فاكر. هل انت صلبت مع المسيح صلبت مع المسيح يعني تأمت مع المسيح هنا ما اريد ان اقول لكم امري اسمي بنسبل صلب المسيح الاكبر الذي الذي صلب عليه المسيح حين صنر يوم الجمعة على الصليب وسفك دمه من وكذلته ولكن هناك صليبا اخر حنف النسيش طول مدة حياته على الارض من الأخطاء التي يقع فيها البعض أنهم يظنون أن آلام المسيح كانت حينما ذقت في المسامير وعلق على الخشب فقط أبدا ولمضى مستعد قيل عن سيد المسيح أنه رجل أوجاع ومختبر الشيء رجل أوجاع ومختبر الشيء وقيل إنه سألّ من أجلنا وقيل إنه جُرّب في كل شيء يسمى بلا قطية مش بس الصليل كم مرة شكر المسيح وأهول أنه ستذلّل ولم يستحسى كشاه من فكاة إلى الزرح امان جاي بيها هاكذا لم يستخفى كما قال الكبير في شعياء المسيح المسيح تحمل كثيرا من الكتب ومن الشريفين ومن الصدوقين ومن الشيوخ، ومن المفهنة ومن رؤساء الجهنة ومن كثيرين وكانت حياته مجموعة من الالم وفي كل هذا كان حرحا في الله بل قيل ان الاب حرى ان يحقه بالحب انت ايه الالام اللي تقلمتها من اهل ربنا شبقوني يا اخواتي لو عرشنا نقدار البركة التي يكافئ بها الإنسان نتيجة آلامه من أجل الرب ما كنا نعطفي اطلاقا من الألم بل كنا نصلب مزيدا من السكر مزيدا منه الحياة إنسان يحتمل فيها من أجل الرب لا كن صليبك في الحياة تشيريك مخالف مبسك واحتملت هذا الصليب جايز يكون صليبك اتهاد اخذت في حياتك من أي مصدر كان وتحتمل هذا الصليب جايز يكون صليبك احتمالك من أجل البر من أجل ودعتك من أجل اتباعك من اجل هدوءك من اجل مصمشتك دفعت ثمن ثلوش لغيرك بيأخذ حقه بالجراع وبيبضل الم المين والشكين والشكين والشكين ولكن انت من اجل هدوءك حملت صليبا جايد يكون صليبك مثل العاظر المسين فحملت من اجل الله فقرا او عوزا. او شرفت على عمتك او على قريبك او على فؤرة او حرمت نفسك لشيثاتي غيرك الصليب ده انواع واشال بيحملها الانسان من اهل الله جايزي كل الصليب اتعابك لجسدك في النسك في الزهد في الصوم في المصنيات في الثهر في العبادة لا تعطي بعينيك نوما ولا لأجسان خلعاتا ولا راحة لفجرة الى ان تجد موضعا للرب خريب انسان بيحتمله من اجل ربنا اما حياة كلها راحة كلها مسعة من غير الم اذا اين الصليب على كده مش نستشي وتقول يا رب اديني معجزات وديني حياة وانت عايز راحة. عايز راحة. انت تريد جبل التجلي ولا تريد جبل الجوجسة. انت يعظبك النور اللي يبهر على جبل طاور ولا يعظبك البني على جبل الجلدسة على العرق المشفوق في بشان الجسديناني ايه تعرف من اجل ربنا يريد تضع في ذهن كلما تذكر الصليب انك تقول اريد يا رب ان اسعد من اجلك اريد يا رب ان اسعد من اجلك كثير من الناس تعبوا من أجل ربنا يعجبني في هذا المثال او في هذا المجال في هذا المثال يقول عن الخديث الان بابول الطموه في تعبه من أجل الرب ان ظهر له النسيح في وقت من الأوقات وقال له كفاك تعبا يا حبيبي ثور المسيح وظهر الواحد وقال له فاك تعب كفاك تعبا يا حبيبي بولا فقال له اني مهما تعب يروسوني تعبي الى جوار تعب كنت من اجلنا وصارك تعبي اما اذا احتفيت اذا اعتفيت من كل نوع من انواع الالم انا مش قادر أصوم لأن في الشتى تعبان. أنا مش قادر أص أصلي لأني رجلي تتلهخون ماش. أنا مش قادر أصهر في الصلاة لأني مكادس عليا. أنا مش قادر أستقبل تلاميزي في الخدمة وزملائي في الكلفة. أحي الاستقاد فيه مشاكل وتعب. وكذلك عند الشيء وعند الشخة مش اعجل ان اصلت خير عشان مأتي دي مش اعجل اسرف عشانس على الفقرة عشانس ليسي مبتكسي ممش ويجوبك انجاب الشوية والابركة لكن تمأس. مش نسمحه أنا مش آجر مش آجر مش آجر عرفين ما عمل ايه نعمن هنا في القيص الروحي أنا لا أريد أن أحمل من أبدو الله ومع اش نعمة ذلك ومع اش نعمة ذلك أنا أريد أن احمل صليباً من أبدو الله طب صليبك إثلاني بموجود فيني رحت قال لك كل جدودة مريد فكرة في ذهنك ترد عليك تقول له ايه؟ وتلاقي وفق الردود التي تنفعني داخلك شوفوك بيقول لك اشمي صبيبك وارفر له اشمي صبيب وفقه ده لكن اغفر له كمان صعب شيء تبقى تقيل يا رب والك معلش احمل صليبك خد صليبك فيه مصمرين خد صليبك شكتين خد صليبك فيه جنبتين خد صليبك واحمل من اجل رب ان قلت تنبت مش قادر وقعت تحت الصليب ثق ان الله سينزل الى كعبك اعتكوا من الصليب اصراطا الناس كثير كل من يجريهم تعب من اجل ربنا يقول يا رب ليه يتعب بس ليه اولادك يتعبون بهذه المكافأة ليه ما تريحش وإذا صوت المسيح يقول أنا أستطيع أن أريحكم وأستطيع أن أنع الألم عنكم لكن ده مش مصلحكم بمقدار ما تتألموا من أجلي بمقدار ما تتمجدوا من أجلي إن كان كده مبارك أنت يا رب في كل ألم ومبارك في كل تعب ونحن نستعدون أن نحن سبيبا أسقل وأسقل بل تكن نشيئتك وبرك ومعه لازم يسمي عنه صليب الصليب لا يتفق معه التذمر ولا يتفق معه التدقر ولا يتفق معه الشك كل يوم مثالي <تصفيق> ولا يتكفف معه حب الراحة في الحب الاعتشاء من الصريق ليه نقطة هين في الشريب منذ كورها ان المسيح تألم من اجل غيره او حيلة آلان غيره وعلى الصليب حمل خصايا غيره كما يقول الكدوس إسايا النبي كلنا كذنى من ضلينا نرينا كل واحد عن طريقه والرب وضع عليه اسم جميعنا ويصبح على الصبيب حامل خطايا العالم كله كما قال عنه الكديس يحمل النعمدان هذا هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله فحينما تنظر الى الصبيب انها تنظر الى نفس بريئة سابحة كاملة تحمل خطايا غيرها وتنوت من أجل غيرها بنقطتين هل هذه النقطة منجودة في حياتك وأنت تحمل الشريط هل أنت تحمل خطايا غيرك هل لو واحد لزأ فيك غلطة أنت بريء منها تحملها وتشكت ويشوي وينش و انت تحتمل ولا نمت و انكشف و انكشف و كل ما اصبر لذاتك و جرب لطهيو ذهبي يقول إذا كنت لا تستطيع أن تحتمل خطايا غيرك وتنسبها إلى نفسك فعلى الأقل لا تتهم غيرك وتوقاه في خطايا فعلى الأقل لا تدين غيرك وتحمل خطايا إيش أدى تشيخ خطايا غيرك تشيب لحظة ما خطايا زياد هنا على الصليب نذكر هل نحن نحمل خطايا الناس ولا نتحمل كم مرة احتملت خطايا غيره؟ في ساعة الثامن سئلة الثامنية سن الصريب إذا نزرت إلى الصريب إذن تنظر إلى حامل خطايا الآخرين من هو رسوع المشروف هو حامل خطايا الآخرين من هشنا نذكر فهل أنت حامل خطايا الآخرين نتكلم على نفس صوت ولا نستطيع أبي ذايم لما قبل داود تدافع عن الكرملي الكرمي ثلاث علي علية أنا يصير هذا الزمن. لي انا يا سيدي هذا الزمي بولس الرسول لما ارث الرسلته الى سلوهون ليدات عن العبد انسوس هل ان كان لك عليك بيل عليه عليك انا انا بولس انا اوتي لا تدري بيل بتاعي انا ببتاعه قل لي انت قل بس الملابس دي وتفضل خروبه ليها وانا اسلم لدارس وموت وشعبا خدوه اقتدوه وهي نفدت وانقذه علي انا نفادي انت ابتضع نفسك عن غيرك سيدي الوحيد نبيي يتقول لي ديرك بقى تبردين تسيب الوحيد معذور وتقول للعصر اللي انت فيك بسيب علي وانا اقوم بيه بذلك تسيب الاخر من اخواتك مش قادر يغبى عياله والأمي فايد. تقول لي فجل اوليك دون اربيهم عن كل مش يجهز جلته ومش قادر تقولوا انا علي الاوضى ثلونيه او علي العشر ثلونيه اني قدرتش على خطايا الناس احمل اثقال الناس ولو في امي المبيه اه الحب الذي يضع نفسه عن غيره في العلم فيش ايه في الصديق السؤال ليس حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه عن اخبائه ليس حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسك عن اخبائه فبنت على السويب وسبع نفسك من اخبائك فتحمل الام الناس فعلى الاقل لا تحمل الناس الاما بسببك فانظر الى نفسك هل انت تصلب من اجل غيرك ام انت تصلب غيرك يوما بعد يوم كم عدد الذين صلبتهم في حياتك كم عدد الذين آلمتهم في حياتك كم عدد الذين جرحتهم في حياتك كم عدد الأشواك التي خرجت منك نحو الغير وعدد الجلادات اللي خرجت منك نحو الغير وعدد المسانير اللي اشتمرتها في غيرك قد ايه هل انت بالنسبة الى الناس مصدر حب ام مصدر قلم هل انت بالنسبة للناس مصدر حب ولا مصدر قلم ولا الصليب بالنسبة لنا نشخن كده وخبشه في الحكاية لا نخبشه لازم نفهم اعماق هذا الذي نرسمه اولا عشان نعرف اشنا نعمل ايه بالضبط ايه بلاش بالضبط جاء <تصفيق> على الصريب يطلب ما يخلص ما قد هلك وعلى الصريب حلص العالم كله او قدم خلاصا كافيا للعالم كله للطريقة التي رسمها بشكاة الى خلاصهم مثلما سعى المسلوب الى خلاص الكل عندما صد من المسيش ان يدين غيره او ان يعاقب غيره او ان ينزل نارا من السماء لتحرك هذه المدينة قال ان اسم الانسان لم يأتي لنسلة العالم بل يخلص العالم يخلصهم ازاي على الصليب هل انت بتخلص حد ولو بالألم والسعب ولو بالصريب انت واحد تكلمه عن ربنا السرق عليه فيجتمك ويسردك وانت برضو صادر ومجتمل انتقول لي كي على كل حال قوما هل انت صدق مع المسيش لأبني ليه بيقول بولة الرسول في كرنسو في الاولى خمسة سبعة بيقول لان في ايضا المسيح قد زلح لأجلنا ونحن ابنا من هذا على خروف المسبوح عنا خروف تزن فهل عنجد بتأكل خروف الصبح على اعشاب المره ولا بتفرخ بالاعشاب المره وكل ما حد يكلمك تقول له لا بهدل خلاص بهدل خلاص تبوظ اعشاب المره اللي كان بيؤكل عليها الخروف الصبح راحت فين في حياتك هي دي الصنيه طب ليه كان بني اسرائيل يأكلونا الفصحة على اعساب المره ليه ده جدا ان احنا نقول في الفصح نذكر الفرح ان احنا قد نجونا من سيش الملك المفكر نجونا ونجمى خلاصا من سيس المهلك ولما رأى الدم عبر ونحن نفرح بهذا ونفرح ببهجة خلاصة لكن فيما كانوا يأكلون خروف الفصل كانوا يتذكرون الخطوية التي اخطأوا بها الى اخيهم فاتت به الى ارض الابودية ولو لخطئهم ذبوا في سماء أو إلى أرض العذورية، فقبل أن يذكروا العبور من أرض العذورية، يذكروا مع ذلك الخطية التي أسبهم إلى في العبودية سيأكلون خروف الفصح على أعشاب مرة. أنا أفكر خروف الفصح فأمتلأ، أمتلأ فرحاً. أشوف المسيح المحلوب كده والمسانير مدعوقة في إيديه وتجمد ينزل من راسه وهم جبكسه وقل له أشكرك يا رب انك منحت خلاصا للعالم كله لكن فيما أذكر هذا الخلاص أذكر خطيئا اللي جابت الصليب لولا قطيتي ما كانش المسيح الصلب عارفين الناس اللي يقول لك خليك فرح بالخلص وفرح بالخلص وشيبك وعكيبك على خطاياك. في كلام هؤلاء أمانية وحب للذات لان كل اللي بيفكر فيه ازاي انا اخلص لكن ما بيفكرت في المسيح الذي تألم من أجل خلاصي وجرح من أجل خلاصي وأهمل من أجل خلاصي وذاق الموت من أجل خلاصي إنه يريد أن يأكل خروص الفش ولكن ليس على أعشاب مرة ليس على أعشاب مرة رمس انات الكاثوليك الاردوبكس بيقول لك اتسف على خطاياك ابحث عن خطاياك اييه خطايا استنها المسيح خصوصا حبيبه خطاياها المسيح لكن انت فرحان بنفسك عشان خطاياك الثالث ومنسيت المسيح اللي بيسال من اجلك تفكر في نفسك وما بتفكر في المسيح وتفكر في نفسك ان نحن انت خلاص وبتنسى الشوق والجلد والدم واللطن والاهانة والتعيير والألم تفكر في نفسك فقط وما تفكرت في النحية يبقى لنوع من الذاتية والأمانية أما الناس الحساسة المحبة كلما تنظر الى الصليب تقول له انا يا رب سبب هذه الآلام كلها خطياء يا رب هي قطرات المر في الكأس ان لم تقول ان شئت يا ابتاه ان تعبر عني هذه الكأس انا اللي دوأتك المر خطيائي هي الاسواك التي في جبينك خطيائي هي المسامير التي في يديك وفي قدميك خطيائي هي الجلدات التي على ظهرك. انا مش عاد افكر في نفسي وقول اشكرك يا رب اني مخلصت انا عايز افكر في انت في هذا الالم اللي انا شددته من اجل انا سببت لي هذا الألم لذلك يا ليس فيما تنظر الى الصغير وفيما تذكر الخلاص تنسحق نفسك من الداخل تجوب خجلا وتقول له انت ايها الحامل خسايا العالم كله خطيائي هي بعض ما قد حملته او في اضطباع اقول خطيائي هي اسغل وافشع ما قد حملته على الصريب فالانسان ينظر الى الصريب وينسحق في الداخل مش مسألة انانية نحن نسأل بذاتك يقول احمل صريبة وانكر ذاتك انكر ذاتك و ايه و احمل لكن انا عدد اقول انا يا المسيح حملها عني طب انكر ذاتك شوي وفكر في المسيح وشوف المسيح حمل قد ايه وتقول له يا رب مش عايز افكر في نفسي انا انا يا رب مكسوس منك يا رب صحيح انت بدمك محيط خطيائي انا اسكرك لكن انا مكسوس منك اني خليت دمك يوشتك بايز القطاع من اجلي انا مكسوس يا رب انا راجي مجيب الاعساب المره دي. عليها خروف الفرس أفكرش ما افكرش كيف ما كثيرة جدا مش مجرد علامة الصليق ما للمسيش جاء من اجل الرسالة اكملها بالصليب اكملها بالموت اطاع حتى الموت موت الصليب ولما نظر للصليب قال ايه قال لهذا جئت انا جئت علشان كده جئت لادفعت سمن جئت لأسألنا جئت لأخلص هؤلاء الخفاه المساجين لهذا لئ لو حياتي كلها مرت بلا صليب، مش هتبقى الحياة مش هتبقى الرسالة مش هتبقى العمل اللي جيت من أجله انظروا إلى حياة المسيح حياة المسيح وفيها اسياء كثيرة مفرحة وفيها عظمة كثيرة في تصوروا عظمة المسيح والملائكة بتبسر وتقول نبسركم بفرح عظيم يقول لكم وجميع الشعب ولد لكم المطلح عظمة المسيح اللي ماشي على المية عظمة النفيح اللي انتهى الرياح، عظمة النفيح اللي انار على جبل التجلي عظمة النفيح اللي اقام الاموال عظمة النفيح اللي اسبع الجموع من خبر كبزال عظمة النفيح ان يتفتح عيون الانيان وطه المريض بالبرص. وعمل الآيات والمعضجات وكان يضع يديه على كل واحد عثمين عظمة المسيح إلا انتهر الشياطين وأخرجهم لكن لو اكتفى المسيح بهذه العظمة وبدون صليب كان تبقى رسالته مثل نفسي دا لهذا جئت جي. أنا جئت أسلم الصليب ذا. اوعى في السكر ان انا جئت على شن العظم دي بتاعتي الايات والمنجزات والقوة والمشي على الميوة وانتهار الغيخ والحجل الدول لا تشرحوا بهذا ماذا هو دا انا جئت من قبل هذا الصليب ولم اعتبر رسالتي قد تمت الا على الصليب لا اعتبر رسالتي قد تمت الا ايه على الصليب ولذلك لما اقترب المسيح من الصليب قال ايه قال الان سمجد ابن الانسان الان رئيس هذا العالم القديم وانت يا اخي لن تسم رسالتك في الحياة الا اذا صعدت على الصليب نخشب حياتك بدون سبيل ليس لك حياتا فيه انسان من ربنا ايات ويقول جده للمعاهد الروحية وفيه انسان بيطلب من الله لتان علشان يتكلم لأول سنة وفيه انسان بيطلب من الله قوات وعجائد يفتكر الناس أو يفتكر يضم للإيمان بهذا الإسلوب وفيه إنسان يقول له اعطني يا رب أن أصلب معك اعطني يا رب لا أن أتمجد بالأشياء المبهرة إنما أن أتمجد بالقليل معك تعثني يا رب ان اتألم من اجلك كما اعطيت لعبدك الكديش بولش وقلت فاريه كم ينبغي ان يتألم من اجليه تعثني نذاقة الالم لكي اخترك معك في الامك لا بدني معلمنا الكديش بولش وحينما تذكر خبرته مع المسيش فقال لأعرفه وقوة قيمته وشركة آلامه متشبه بموته ماذا شركت شركة آلامه لي متشبه بموته كنت عايز تعرفه في بهاء مجده ثم تعرفه في شركة الام هنا اسألك يا من انت معنا في هذه البيضة هل دخلت في شركة الام المسيح ولحنا النهاردة بنعيز عيد الصليب يعني ممكن القدس يخرب بجري كل سوية كده والنفسي من وكل سنة منتطيب لا شركة آلامه موجودة فيهم دخلت معه في شركة آلامه هل عيرت معه هل ظلمت معه هل ظلمت معه هل ظلمت معه هل اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عنكم كل كلمة شغيرة من اجل جاذبين افرحوا وتهللوا ليه لانكم دخلتم في حركة الامة لذلك اقولكم عظيم في السنوات حركة الامة انا يا عايز اشترك في الألم. عايز أشترك في الألم. عيس أزوج شوي من ألمك عيس أصلح معك جن نقطة من نقطة عيس الصبي إذا ما نذكر ما تذكر صبي المسيح يا ريت أكذّب كر كمان بتقول أصله معه مع المسيح كله ممكن واحد يألف كتاب عن آلام المسيح سهل لكن هل في كلامات عن آلام المسيح في كل شوية بتقول ما نصيبي من شركة آلام ما نصيب من شركة اعلامه الغني العسمع العاضر اخذ ايه من شركة اعلامه تسعى العرض قال له خيراتك على الارض استوصيص خيراتك على الارض وشركة الاعلام ما فيه ما وكل ما ربنا يتحنن عليك بألم يتحنن عليك بألم لكي تتألم معه فتتأمجد معه صراخ إلى الله ليل ونهار يا رب ارفع عني ممكن يا حبيبي ارفع عنك بس تبقى ما تألمتش معي وتبقى ما تتنجدش معي إن كان كده رب مبارك كل ألم يجي من عندك أنا ما تقلم معاك بباركة كبيرة لي ليه دي كويس دي حاجة من مستحقهاش يبقى بلاش تذمر بلاش تذجر بلاش تكوى بلاش ارفع يا رب ارفع ارفع عني الألم في انسان يرفض الألم وفي انسان يقبل الألم وهو متدبر وانسان يقبل الألم هو بيشكو وانسان يقبل الألم هو سافت وانسان يقبل الألم هو راضي وانسان يقبل الألم هو فرحان وانسان يقبل الألم وجمان يا رب كمان يا رسم جسيل لأن ألم constants جميل غلظا حاجة في Loal prometاعت احنا سعلم ألد حاجة المسيح صليبه ألد حاجة عمرنا ما جينا وحطينا فوق كنيسنا صورة المسيح وهو داخل ملك الأوروش دي عمرنا ما حطينا فوق كنيسنا وفوق المنارات وفوق الأبن صورة المسيح وهو صاعد الاختناء في المدى ألد حاجة عندنا في المسيح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 ندرب نفسنا غريشا مش كل شيء يقول الدين رب في الميراث الدين معودي لا الديني اعلام يا رب انا عايز ان انا في الحجاب انا عايز صليبك انا عايز صليبك عايز ادوء ساركة اعلامك عايز ادوء ايه ساركة اعلامك سهل جدا رحبة البحر ينفتح نصفين وعد الشعب جواه ده مجد عظيم ده مجد ايه عظيم لكن الاعظم منه ان انا اعيش قبل كده اهدعين سنة في البرية شديد وطريد من شرون كل صليب رح قيامة. روعة المسيح يقدم لك الصليب وهو ألم فقط لا أبداً. لو ذكرنا الصليب بدون القيامة، نبقى نذكر الألم بدون الرجاء، بدون النجد، بدون الفرح. الصليب هو الطريق إلى القيامة، إلى نجد القيامة، وإلى نجد الفوائد. مش عايز ألم الصليب يبقى مفيش مجد القيامة ومفيش مجد الصعود دي خطوات وراء بعضيها بتمرش تقولي يا ربي لو اخد دي دي واخد الصعود وبلاش صليب يقولك ما تنسعش حبيبه هتقوم مين لما ده لما ايه ابن لك يتكلم عن القيامة بيقول لي انت يسوع المصلوب ليس هو هنا لكنه قام قال ايه هو اللي بيقوم اخذ الصليفة الاول عشان تاخذ مجد الايام وهذا اللي احنا عايزين نتقلم وبعدين نتنجد نتفذب وبعدين نقوم وبعدين نسعب لتركيب الاحداث الكب لتركيب الاحداث الكب قوله اللي سيقول اعائشه هو قوة قيامته مش ممكن قوة قيامته بدون سبكة الامه بدونه تشبه ان ضبوثه الثلاثة ماشيوا مع بعض قيامة الصليب هو المعظر الى القيامة وكل ما تحكمي الالم تجد ما في القيامة تقول يا رب انا موت تلكت في الموضوع ولكنك تخافت وراء هذا الموت في سيامه وراء كل تجربة في بركة وراء كل ألم في خير وراء كل مشكلة في إيض الله بتشتغل وراء كل ساعة فيه مجد من ربنا كيفه مش كيفه هو موجود تسخ به ثمانا وتراه بالإيمان كما تتعاش أبدا وراء كل صليب في خيامة وفيه صعود وفيه جلوس عن يمين الآب كل دول نشيه مع ربعة تقول انا اجلس عن يمين الآب حاضر يا حبيبي رشفت المقرر من اوله تتصلب تموت تقوم تصعد تجلس عن يمين الآب كده كلها نشيه مع ربعة كله كيف انشي في الخطوات مظبوط وانت توصل اخر نقطة اريد ان اقول لها لان خلاص حينما ننهر الى الصليب لا نتذكر فقط الالم ولا حمل الخطايا ولا الاشواك ولا الحجد بس انما نتذكر ايضا القوة يقول شلمة الصليب عند الهالسين جهالة ولكن عندنا نحن المخلصين بقوة الله قوة ايه الله فالصليب هو الذي له غلب المسيح الموت وقهر السيطان وحطر مملكته وكل جعب الشيطان مدى آلاف السنين ماضية ومدى آلاف تلحق فيما بعد حطمه المسيح على الصليب لذلك الصليب كان هو القوة التي حطمت الشيطان. وكلما الشيطان يطفر صليلا كلما يفتعد يتذكر هذه القوة التي حطمته فالصليب هو قوة الله لماذا الصليب يخرج الشيطان نادم فيه الإيمان بإن هذا الصليب هو اللي حطم الشيطان وهو اللي أزال مملكته الشيطان الشيطان ليتعب ولذلك اولاد الله كان يعملون المعبزات بالصريب كانوا ينالون قوة بالصليب، كانوا يأخذون نجاسا من التجارب ومن المكاهب بالصليب، لدرجة ان في الدولة الرومانية لما لقوا قوة الصليب دي استكروها علامة سحرية او ثلاثا عند المسيح دي فبقى حدا يكتفوهم ويربطوهم عشان ميشموش الصليف فبقوا يشموه بيشهم كده بأي طريق بأي طريق اي واحد من الابع البطرك كان بيشهم الصليف باستمرار يمعنين راحوا للوالي وقالوه وقالوه الواجل المسيح دا يرحل وشين جيكي الصليب سيقولون دا لو راشن الصليب دا انا اشوفها كايكة معه صرات الاعاد ولقى وبوه التناشى بفراج والطرق يعني اشعر باني فيه في اشخاص الدين ساكت خلالي قال له صدى لي بابا كل هل ولا من ولا من داكو ولا من داكو قال كل مين وبعدين في الآخر قال لهم انت مجببتهم لذاج العملي قالوا لهم رسم الصليب قال لهم انت سحكول له قال لهم رجل عنده هذا الزكاء خسارة فيه الاب الصليب قوة بتنقذ من مشاكل كثيرة والإنسان الذي يؤمن بقوة الصليب يستطيع به أن يحطم كل قوة أن يحطم كل قوة الشيطان ما به من